الموضوع يبتدى على الفيسبوك كل مناس البوست يعمل لي لايك حتى لو كحيت برضو بيعمل لايك لايك من عنده على لايك من عندي حبنا بعض ها قولوك بقى ورود وشوش كلها ابتسامات رومانسية كانت أحلى أيام حياتي ها نزلت قابلته لقيته أمر ويستهل البقى اللي خلصت عليه ها ها بس كده بس كده إيه يا بنتي ما تنطقي بعد الرغي ده كله والزفت واللايقات والزفت القلوب ومسايبك مذاكرتك وهو كمان سايب مستقبله ومذاكرته ومضيعين فلوس اهلكوا على بقات النت عشان الحب الوهمي ده مش سعيده ده حب حقيقي اسمعيني يا ميا حبيبتي العلاقات اللي من النوع ده وفي سنكوا ده مالهاش علاقه بالحب احنا نقدر نسميها اعجاب تاثر باللي بتشوفوه في التلفزيون او على السوشيال ميديا او اغاني الحب لكن لما تكبروا هتفهموا ان دي مش انا متاكده من مشاعري ورزق كمان حبيبي هو اسمه رزق اه مالك مالوش؟ بس ده اسمي مش متداول في العمر ده؟ هو قدك في السن؟ لا أكبر شوي انتي 15 سنة وهو كام؟ 35 يظهرك اسود 35 سنة؟ بتحبي واحد عنده 35 سنة؟ لا واسمه رزق كمان آه وإيه يعني؟ نضج وفاية ونصبه متحرش وهو ديف 60 دهية هو واللي جابوه ونبل بلاش يميسه عشان مراته وولاده كمان متجوز؟ هاتي رقم ويمي لا يميسه عشان خطري مش هينفع بقولك هاتي رقم ويمي <تصفيق> بطلي عياط بقولك بطلي عياط خلاص مش هكلمه بس والله يا مايه عبد النبي حسب الله لو ما بطلتي تكلمي الحيوان ده هدي الدنيا فوق دماغك وتتماي فاهمه فاهمه يا مش سعيده اتفضلي الاسبوع الجاي تيجي وتقولي انك عملتي للحيوان ده بلوك حاضر <تصفيق> هي مالها دي تعالي لحقيني يا نسمه شوفي بنات اخر زمن <تصفيق> <تصفيق> بس بس بس يا ناقصات العقل والدين يا اللي تلات ارباع النار منكم بس ها حد يعرف بيت الشعر ده مكرر مفر مقبل مدبر معا كشلمودي صخر حطه السيف من علي ها اتفضلي مين علي ده يا مستر يبقى جوز خالتك يا اختي <تصفيق> بس بس بس يا بنت تهيه انتوا انت في كباريه ايه ده فين يا بنت يا زينب حجابك إن دي أستة صغيرة لو عايزة تقلعي تقلعي ومك بقى دي تبقى مين؟ الشفعي؟ ولا أبو حنيفة؟ مش كفاية الزنوب وأنا مضطرة أسمع صدقه اللي هو أصلاً عورة كمان كمان أشوفكم متبرجات يا مستر أصلياني اطلعي برا وهاتيلي بكرة ولي أمرك هتابوكي يا أختي عشان أشوف الجو زمك إزاي بس بس إخرسوا <تصفيق> زينب يا زينب تعالي هنا بطعياتي ليه؟ ميستر مخيمر ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني صباح الخير يا ميستر مخيمر <تصفيق> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اعرف زنب مطروضة لي من عند حضرتك؟ والسؤال ده بمناسبة ان حضرتك شغلتك ايه؟ نظرة المدرسة مثلا لا المسؤول عن الصحة النفسية للبنات دول اهو ده اللي مودينه في ستين ده يا اللي هو ايه؟ التربية الإسلامية يا هانم يا مسلمة، أنت بتدفع عنها عشان متبرجة زيها زيك انا ماسمح لكش تكلمني كده ولا نسمح انك تدخولي فصلي من أساسه، اطلع برا أنت راجل قليل الزوق و مش متربية اللي حصل ده فضيحة قصاد البنات انسان مستفز متبرجة بس، إيه ده، أنتو فين، فحرة؟ احنا في منظومة تعليمية، ودي اسمها وزارة التربية والتعليم التربية يا أسادزة انا طلبت من حضرتك تدعمي طلبي بالنقل كفاية سنوب حرام عليكم والله وشك الكشر ده اللي كله سنوب مش شعر البنت العيلة هو اللي سنوب كفاية يا سعيدة هو كل واحد مش شايف من أي ست غير شوية شعر هيعمل فيها شيخ ودعية ما كفاية بقى صحيح يا سعيدة الله ما تسمعي كلام الرئيسة هي كل ما تهدي الراجل تولعي بكلامك بس كفاية الله كلكم متحولين للتحقيق اتفضلوا يلا من قدامنا ما تضيعيش مجموط ممم. في الحفظ ده شد حيني اكتامي اكتامي حبيبتي لنفس الكتفاعي دي رابع ولادة ياختي تبقى ساهل حلو سهيني اسقطوا كلكم وطلعوا برا ياني بقى أرجوكي آه يا دكتور يا دكتور الله يخلي يلا يا حبيبتي مرة واحدة كمان بسم الله ما شاء الله الرأس سرقتان آه الله بنت زي الأمر مبروك يا أستاذة تسلم إيدكي يا دكتورة أنصار انت أقول خير يا دكتورة ولد بنت زي الأمر تاني بنت تاني تعال تعال أنا عايزاك بقى بدلا من تخش عليها تبوسها وتطمن عليها يا ريتها كانت راحت فيها ولا جابتلي البيت الرابعة ايه يا بني قدم الجلدية طب تحتك دي حد يقول كده هنحلف عليها طلاق لما جابتش الواد ما تقعدش ببيتي يوم أستغفر الله العظيم يا رب طب اسمع مني عشان تجاهل اولا الزوج هو اللي بيحدد اللي جاي إذا كان ولد ولا بنت يعني إيه؟ هو موضوع طويل قوي قوي مش هتفهمه <تصفيق> يا راجل يا مؤمن البنت زي الولد ويمكن احسن كمان انت بش مؤمن برضه؟ الحمد لله طب خلص صلى ركتين شكر لله كده وخش هتطمن عليها حاضر أتعب حضرتي الكام أنا جاي أخدم عشان جداني لكن انا أنا بطل ولولا الظرف ما كنتش جيت عن اذنك يا تيتا يا تيتا انصاف يا انصاف يا حجة طب يا دكتورة راحت فين يعني يا تيتا ايه دا انت كنت برا؟ لا طال عبدالرين يا حبيبي ايه السؤال الغبي دا؟ شايفني جاي من برا حابقى جوا ازاي يعني ها؟ وبعدين بالزعق ليه؟ صوتك جاي بالشارعة اتخضيت عليكي لحساس قاوس مالله تلاقي الجعان عرفتي ازاي مفجوح زي يومك طب والله لما تيجي لقولها السلام فكني حخاف طب يلا يا تيتا يا حبيبتي حفيدك العزيز جعان موت خش خد لك دش لغايه ما احضر لك الغدا جعان ومش قادر يا ابني انت طلع قذر كده لمين ما هو يا ابنك يا الماما يا حضرتك وكمان قليل ادب كبري بقى ما تعرضيهاش يا نهار اسود يا على قله الأدب جعان جعان قال بيقولوا عزل وانت قال دمه يلطش يا دكتور ياسري يا دكتور ياسري الحقني يا دكتور تعبانه في يا بشار مالك هو انا ليا كام ايده وكام سماعه وفين الزفت اللي اسمه محروس؟ راح الحمام يا دكتور ولا خالع؟ يلا يلا كله يقف طبور يام هسيبكو وامشي ما كانوش خمس تلاف ملطوش من الوزارة ما بيكفوش أسبوعين مساء الخير يا يوسري سعيدة؟ إيه اللي جابك؟ قلت روح معك بقى بدل بحديل الميكرو بساط طب استنى ربع ساعة هقلبهم و الروح ايه الجنان اللي انت بتفكري فيه ده يا سعيد اسمعني بس اسمعي انت عايزة تمطي طربقه على دماغنا امك مالها ومالنا نعم ليه هي مش قاعده معانا هي عشان قاعده معنا تتحكم فينا دي امي ولازم نحترم رغبتها وهي كمان لازم تحترم حياتنا وارادتنا والمشروع اللي نفسي فيه مقتنعه بيه انا بقى مش مقتنع يا سعيد يا حبيبي ده انت ملاك رحمه مالك رحمه ايه بس اللي مرتبه ما بيكفيش صبعين كل العلماء والعظماء كانوا شموع بتحترق كيتونيل الطريق للآخرين والله لا بقى. انا اللي عايزه ابقى شمعه ولا نيلا عايزه البس كويس اكل كويس اربي ابني كويس لا صح هو تيمور روح ولا لسه اكلك وحش قوي يا تيتا يا ابني مفيش كلمه حلوه قد ما تطلع من بوقك خليك مؤدب هي الصراحة بقت قله ادب مش وانا صغير كنت بتقولي يا تموره يا حبيبي اللي بيكتب بيروح النار انا بقى عايز اخش الجنه روح انت الجنه وانا هروح النار عشان ما اشوفش خلقتك هناك قوم قوم افتح لما خلص اكل اللهم طول لك يا روح مساء الخير يا ماما مساء النور يا اخويا تعال تعالوا رحاموني ابن ملوخ ده ماله تيمور انا كويس يا ماما بس تيتا زعلانه اني اكلك مش عاجبني ايه ماما عايزك في موضوع جوه تدوّقني كده تصوّر عندك حق هكّلها صعبة قوي نعم نعم نعم على جسّات المشروع ده المشروع قال سكت ناله دخل بحماره